فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض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 من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصنوا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما